كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في هذا المجلس الذي يتجدد بفضل الله تبارك وتعالى نواصل تدارسنا لكلام الله تبارك وتعالى من خلال القراءة في كتاب المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير ولزمنا مع سورة ألي عمران ويتقدم أخونا الشيخ وعبيد ليقرأ مقرر علينا اليوم أسأل الله تعالى نوله التفقي رب العالمين أعوذ بالله ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب بِاللَّهِ لِي وَمَا بَيْنَهُمْ يَدْعُونَنَا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اتَّمَسْنَا مِنْهُمْ إِلَّا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 الحج و ترزقوا تشاء وبغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء ام ليس من الله لا يتخذ المؤمنون الك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 وَمَا عملت مِنْ سُوءٍ تَوَدْتُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ اتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيع الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين جزاك الله خير وبركه فيك وطيب الله فسك بارك فيك <تصفيق> طيب. قال المصنف. قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ودعونا إلى كتاب الله ليحكم بينهم؟ ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. قوله تعالى: ألم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ودعونا إلى كتاب الله؟ يحكم قال في فيه أو في سبب نزولها في سبب نزولها أربعة أقوال. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت المدرس وهو البيت الذي يتدارس فيه اليهود التوراة. قال دخل بيت المدرس على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله عز وجل. فقال رجلان منهم على اي دين انت فقال على مله ابراهيم فقال فانه ك... فقال يعني الحبران قال كان فانه كان يهوديا هكذا يفترون قال فهلموا الى التوراة النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني هلموا التحاكم للتوراة هل ابراهيم يهودي او مسلم فابي عليه فنزلت هذه الايه رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه الثالث أخرج ابن جرير في تفسيري وابن حاتم في تفسيري السبب النزول طبعا فقط تكلمنا فيها في دروس علوم القرآن أن لما نسرع سبب نزول قد يكون السبب مباشر يعني هو السبب المباشر في تنزيل الآية وفي نزول الآية يعني حصوله كان سببا في نزول الآية نزولها مباشرة وقد يكون السبب غير مباشر، لكن يطلق عليه أنه سبب نزول باعتبار المعنى يعني يكون داخلا في معنى الآية يعني يباشره حكم الآية ولذلك لما يقول السلف نزلت في كذا لا يلزم أنها نزلت تنزلا ابتداء في هذا هذه الواقعة فقد يكون نزلت في واقعة غيرها لكن هذه الواقعة نعم هي داخلة في حكم الآية ويشملها معنى الآية ودلالة الآية. إذا هذا سبب النزول ضار إنه مباشر لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والقضية في هل إبراهيم ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام هذا أصل الدين الكلام فيه. فهم يقولون كان يهوديا صار يقولوا كان نصرانيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تهلموا إلى التوراة. قل فأتوا بالتوراة فتلها كما في قصة سيتي معلق في خلاف في شريعة يعقوب عليه السلام فالمعنى هنا أن نمدعوا إلى التحاكم لكتابهم طبعا لماذا؟ لأن التوراة لم يكن حرفا جميعها بقي فيها كثير من آثار صحيحة ومعاني حقا فهمدعوا إلى التحاكم للمنزل منها الذي لم يطله تحريفيا أو الزيادة فأبوا فأبايا فنزل قوله تعالى لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قالت والسائل ان رجلا وامرأه من اليهود زنايا فكرهوا رجمهما كرهوا الرجم اشاروا فيما فرفعوا امرهما الى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الرجم هو حكم التوراة واذا قال الله تبارك وتعالى كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله اي لازال الرجم اسطور في التوراة وجاء اولئ فرفعوا امرهما الى النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يكون عنده رخصة أي تخفيف فحكم عليهم بالرجم فقالوا جرت علينا يا محمد ليس ما رجم هذا إنكار لحد الحدود الله تبارك وتعالى وجحود له فقال بيني وبينكم التوراة فجاء ابن سوريا وذا أحد علماء اليهود فقرأ من التوراة فلما أتى على آية الرجم وضع كفه عليها وقرأ ما بعدها فقال ابن سلام قد جاوزتها ثم قام فقلبها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهوديين فرجم فغضب اليهود فنزلت هذه الآية رواه الصالح لابن عباس وهذا مذكور في تفسير ابن عباس لكن أصل القصة في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وثابت قصة من الرجم وإنكارهم الرجم والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود إلى الإسلام، فقال نعمان بن أبي أوفا هل من حاكمك إلى الأحبار؟ فقال بل إلى كتاب الله عز وجل، فقال بل إلى الأحبار، فنزلت هذه الآية قاله السد قاله السدي هذا سبب النزول الثالث، الرابع أنها نزلت في جماعة من اليهود دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فقالوا نحن أحق بالهدى منك وما أرسل الله نبيا إلا من بني إسرائيل قال فأخرج التوراة فإني مكتوب فيها أني نبي فأبوا فنزلت هذه الآية قاله مقاتل ابن سليم يعني هذه الأربع سبب أسباب النزول سواء كانت مباشرة أو معنوية أو غير مباشرة تدخل في حكم الآية يعني شمال صورة الحكم إما أنهم دعوا إلى تحرير هل إبراهيم كما تزعمون عليه السلام هو بريء من ذلك كان يهوديا هذا تحير أصل الدين فدعو إلى التوحيد فابوا الثاني دعوا إلى الرجم فكرهوا وجحدوا حكم الله تبارك وتعالى والثالث دعوا إلى الإسلام فقالوا نتحاكم من الأحبار الذين بدلوا الدين ولم يتحاكموا إلى التوراة التي أنزلها الله تعالى فقال ربنا ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتابنا فكل مجمل أسباب النزول كلها راجعة إلى, إلى أنهم صدوا وردوا ولم يقبلوا التحاكم إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى طبعاً هذه الأسلوب الوارد هنا المصنف يقول فأما التفسير الأسلوب الوارد هنا أسلوب تعجب وضع أسلوب تعجب ألم ترى يعني هذا همزة الهمز استفام لكن المراد فيه التعجب وفي معنى التعجب النكير عليه. يعني استيشناع ما فعلوا أوتوا نصيبا من الكتاب كانوا قال ألم تعلم ألم تخبر أن قوما أوتوا نصيبا يقول هو العلم الذي علموه من التوراة ربنا يقول أوتوا نصيبا من الكتاب أعطوا نصيبا هذا النصيب والحظ المنصوب يعني نصيب فاعل مع المفعول حظ المنصوب يعني معين مقدر وهذا المقدر لأن التوراة وهذه لفتة مهمة جدا أوتوا نصيبا من الكتاب طيب هم أوتوا التوراة كلها في زمن موسى لكن يهود الذين كانوا في زمن نبي عليه الصلاة طالت التوراة طالت التوراة أيديهم بالتحريف والتبديل إما معنويا يغيروا المعاني وإما بكتابة كتب كما شرحنا من قبل يقولوا هي من عند الله هذه كلها صور التحريف كانت متنوعة وإما زيادة الألفاظ على أشياء لم ينزلها الله تبارك وتعالى كما يشتهون فهذه كل صور تحريف بالزيادة بالنقصان بوضع كتاب قال هذا من عندي لا هذا كله صور التحريف والتبديل فربنا يقول اوتوا نصيبا يعني هذا النصيب لم يطله التحريف وضعوا لذا من الكتاب إما تكون منه نبتدائيا إما تكون لتبعد وقوله شوف حتى قال نصيبك سبحانه وتعالى أيضا في النساء ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون أن السبيل. ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت فهذه كلها فيها تعجيب وانكار عليهم ويكون المعنى نصيبا تنكير هذا التقليل واضح اكثر ما في التورات طالته ايدي التحريف والكتمان التغيير نسيان كتابه كتب بعد موسى عليه السلام بأعوام وسنوات كثيرة وقالوا هي من عندي الله تبارك وتعالى وذلك التوراة حتى اليوم في المعابد اليهودية مخلص مختلفة. أمنا بالمنزل وكفرنا بالمبدل طيب قال وفي الكتاب الذي دعوا إليه قولا حدوا ما أنه التوراة رواه عكرمة بن عباس وهو قول الأكثرين لأن الصيغ دعوت نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينه. في ماذا يحكم بينه يحكم بينه في هل إبراهيم يهودي أو مسلم هل الإسلام هو دين الأنبياء هل الرجم هو الشريع المنزل يعني يدعون إلى حكم معين يعني طيب قال والثاني أنه القرآن رواه مصرع بن عباس وقول الحسن وقتاله طبعا أكثر على الأول يعني وفي الذي اريد يقول هنا أصنف وفي الذي أريد ان أن يحكم وفي الذي أريد أن يحكم الكتاب بينه في أقوى أو في أربعة أقوى يعني ما هي المسألة التي دعو إلى التحاكم فيها؟ قال أحدها ملة إبراهيم وهذه مسألة يتحاكم فيها اليوم ترى هذا أعظم أنواع التحاكم لبعض الناس لما يسمع التحاكم هذا من من القطبيات هذا سببه القطبيات بعض الناس لما يسمع, الناس يسمع كلمة التحاكم يجي في باله فقط الجانب القضائي المنازعات والمرافعات حقوق العباد ترى. التحكيم في الشريعة مفهوم أوسع وهذه آية التحكيم حتى آية ما إذا شاء الله الله يسر ليها ستفهم أنه أعظم ما ذكر من التحكيم في القرآن وفق أصول الدين وإذا الكيشد بعض الناس لو واحد تحاكم إلى قوانين اليونان المستحيل والجائز والممكن والواجب عند اليونان في صفات الله يقول لك معذور بالجويل ولو شخص لم يحكم ما أنزل الله وفي باب الحدود السرقة ولغيره يقول كفر. تدرون ما سبب هال؟ هي القطبية. الأول معذور إمامه ممكن يوال يعادي عليه والثاني عنده ماذا؟ عنده طاهوش من أعظم الطوايش. ترى هذا خلل. لمن تجده من الجماعة اللي يفكروا بهذه الطريقة أعرف أنه لا يفهم تحكيم الشريعة. أنا لما تأملت. وتأمل معي أنت ولا في فرصة في فسحة قرآن تأمل في رمضان كل ما يمر معك آية فيها ذكر الحكم إذا هذه التفسير ستجد أن عموم الآيات التي فيها تحكيم هي تح والاختلاف تحكيم والاختلاف مثل القول تعالى وما أنزلنا إلي عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه أرجع مع معناه وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بينهم في ما اختلافوا فيه الآية التي معرونه كثير من الآيات التي جاءت في الاختلاف كلها في أسر الدين فيما تعلم أسر الدين إما في شأن الإسلام حقيقته نواقضه صحة النبوة القرآن من عند الله وغير ذلك هذا لا يعني أن الإنسان لا يتحاكم في تفاصيل الشريعة لكن التحاكم اليوم والتحكيم صار مقصورا على الجانب القضائي الإجرائي ليس القضاء لأن القضاء في عد الردة في أمور لكن هو القضاء الإجرائي حقوق مظالم سرقني سرقت ضربني ضربت أخذ مالي تكعرضي فقط هذا هو تحكيم الشريعة ونبدا نتكلم الشريعة لم تحكم الشريعه تحكم اختلاف الشريعة ما اختلاف الشريعة وبعدين طيب أعظم ما تحكم فيه الشريعة هو هذا الذي تسمعه وفي الذي أريد أن يحكم الكتاب فيه أو يحكم الكتاب بينهم فيه أربعة أقوى أحد ملة إبراهيم هذا أعظم شيء تحكم فيه الشريعه هو لما تقولك اصبر على جور السلطان اصبر على جور السلطان المسلم يعني لك تصبر عليه ما, هو ما معنى صبر, صبر على جور السلطان جور السلطان يدخل فيه أنه يضع الشيء في غير حق يأخذ منك أموال يضاحة غير مضاح أنه يعطي يأخذ حقه وزيادة منك واضح ولا يعطيك حق حقك أنت لا يعطيك أرأيت إن كان علينا أمراء يسألوننا الذي لهم ولا يؤدون الذي عليهم قال أدوا إليه نبي عليه الصلاة والسلام ولا تنزعنا يد من طاع الشريعة قالت اصبر على هذا الحاكم لماذا؟, لماذا وضع الحكام لذلك الحكام بعد القرون الزاهية المفضلة نتكلم لك في السياق هذا ما الذي يجعلهم يصبرون على بني مثلا مع وجود الجور عبد مروان مروه العمر عبد العزيز أحيى خلافة النبوة لكن من وجد في الجور عباسي؟ من لا يجعلهم يصبرون؟ اللي جعلهم يصبرون أنه الشريعة محكمة في أصول الدين ليس معنى هذا إيمان الجانب الآخر وعدم إنكاره أو الرضابي والتماهي معه والتبريره وتمريره وتسويغه انتبه لا لكن الشريعة تقول اصبر إذا الحاكم لم يعطيك حق نفسك وأقام لك ملة إبراهيم قام لك أصول الدين اصبر لماذا؟ لأن الخروج عليه قد يؤدي إلى مباسة أعظم من الحق الذي تطلب به فهذا من الحكمة في السمع والطاعة لكن المفهوم بالمدن اليوم في الحداثي في عصرنا أن الشعوب تتحرك لحقوقها الأكل والشرب كما أما ملة إبراهيم فقد عفى رسمها وصارت غريبة بين العوالمين لا يوجد باكي ولا متباكي إلا من عصمه الله وعلمه ولا مرة هل شفتو مرة مظاهرة خرجت تطالب بتطبيق الحد على سب الله مع انتشار في بعض البلدان كانتشار الناري في الهشيم أبدا لكن رأينا مظاهرات تطالب بالحرية وتطالب بالمعيشة والعدالة الاجتماعية هذا الفهم الذي موجود في الدولة المدنية في قضية تعظيم الحقوق حقوق العباد ونصبها هي الأصل لما يتكلم عن الحقوق. نفس الأمر يمارسه القطبيون وغيرهم. لما يتكلموا على مسائل تحكيم الشريعة لا يأتي في ذهني إلا تحكيم الشريعة في الجانب الحقوقي، في الجانب الإجرائي، في الجانب القضائي. لكن لماذا منه تحكيم الشريعة مفهوم أعم؟ وهذا لا يتطلب دولة. يعني لا بد تكون في دولة على في قدر من الشريعة واجب تحكيمه على كل مسلم. بس ما نتكلم فيه؟ ملة عليه السلام. وإذاك اليهود كانوا يدعونها. ربنا قال ولا تحسبن في اخر العمراتاتي معنا ان شاء الله ولا تحسبنا الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا سعيد بن جبير في النبي حاتم يقول يحبون ان يقال نحن على ملة ابراهيم وهم لم يفعلوا لم يقوموا بحقوقه وهذه من الاصول التي حررتها الصورة بعد بيان لا اله الا الله والاسلام تحرير ملة ابراهيم سيد معنا يا اهل الكتاب بما ابراهيم وما وزيلت التغرات والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون الآيات المصنف يقول والثالث صحة دين الإسلام والثاني حد الزاني يروي عن ابن عباس والثالث صحة دين الإسلام قالوا السد والرابع صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قاله مقاتل فإن قيل التولي هو الإعراض فما فائدة تكريره يعني يريد أن يقوم في الآية ألم ترى إلى الذين وقودوا نصيبا من الكتاب؟ يدعمنا إلى كتاب الله الذي يحكم بينهم ثم يتولى ثم ذي للترتيب يعني بيان الحال هو دعية إلى الكتاب تعال هلم ثم يتولى فريق منهم يعني, يعني الإجابة لا, لا يقبل يعني تولي هنا بمعنى عدم القبول والرضى ثم لم يقبل هؤلاء أن يتحاكموا إلى هذا الأصل وقال فريق منهم لأن في فريق آخر رضي بالتحاكم محكم واتبع مثل عبد الله بن سلام هؤلاء يتمسكوا بالحق طيب قال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون وهم معرضون هذه جملة حاليا وهم معرضون جملة حاليا طيب الإعراب والبعد والتولي هو البعد طب هنا يقول فإن قيل التولي هو الإعراب يعني الكلام يدل على البعد فما فائدة تكريره فالجواب من أربعة أوجه أحد هو التأكيد وهذا أسلوب معروف تقوية المعنى تقوية بيان حال هؤلاء في الرد وعدم الإجابة الثاني يكون المعنى يتولون عن الداعي ويعرضوا ويعرضون عما دعى إليه وهذه مهمة. يعني كل التولي تعلقه النبي عليه الصلاة والسلام وانتبه النبي ليس كغيره التحاكم إلى النبي ليس كالتحاكم إلى غيره يعني واحد لو دعيته لأي قاضي من القضاة أمسلم بعض الناس اللي شغل فيها فقط أوضح أنا وضحت في ردمية الجماعة آآ آآ اللهم السعان قلت وهذه نقطة يخلطون فيها أعطيك مثال يقول لك طيب لو واحد دعا مسلم إلى حاكم مسلم في زماننا أنا دعوت شخصا ودعاني وقال فلان تجعلنا تحاكم القاضي في القضية التي اختلفنا فيها فقلنا ما أذهب هل هذا يكفر الجواب لا حتى الصوصة لماذا لم يذهب لكن النبي ليس كغيره لا يقاس عليه غيره فهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الشرع هو الوحي هو بيان الوحي هو المبين للوحي هو طاعة وطاعة لله أما غيره من قولات الأمر والقضاة لا قد يكون القاضي في جور فهو ليس حال حال النبوة فهمت النبوة لا خصوصية فإن الإباء عن النبي في نفسه ليس كالإباء عن غيره صلى الله عليه وآله وصحبه وصلى الله عليه وسلم فالنقطة ينتبهوا لها يعني الشاهد قال وهم معرضون نعم طيب قال والثالث اذا يتولون عن الدعي والنبي صلى الله عليه وسلم ويعرضون عما دعى دعا إليه عما دعا إليه ما هو دعا إلى تحكيم ملة إبراهيم فهنا يكون قفر أنه يدعو للتوحيد وهذا يأبأه أن يحاكم للتوحيد فهذا قفر الثالث يتولون بأبدانهم ويعرضون الحق بقلوبهم يعني الظاهر والباطن. والرابع أن يكون الذين تولوا علماؤهم والذين أعرضوا أتبعهم يعني تبع العلماء. قال ابن الأنبال طيب قال قال الله تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودات ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودات طيب هنا هذه ذلك اسم الإشارة هنا يشار به إلى ماذا يقول يعني الذي حملهم على التولي هنا المفسر والإعراض أنهم قالوا حملهم على السبب العلة يعني ما الذي جعلهم يعرضون ويتولون عن الإجابة والقبول بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء الجواب ذلك سبب أنهم قالوا بأنهم الباهون على الإلصاق أو التعديد أو التوكيد كل ما شهد كله صحيح ذلك بأنهم قالوا لم تمسنا النار لاحظ لن هذه كان في المستقبل القريب والبعيد يعني لم تمسنا اليوم ولن تمسنا بعدين النار المس هنا شوف التعبير ليهود قال لن تمسنا النار تمام إلا أياما معدودات واذا تقدمت معها في صورة البقرة هي. في البقرة قالوا معدودة ونقالوا معدودات بالجمع جمع المؤنث السالم للتقليل العد المحصور ولاحظ عبروا بالمس وشرحت لكم يعني كأنه المس يكون يسيرا مجرد أيام معدودات ذلك بأنهم قالوا يعني السبب الذي جعلهم لا يجيبون لحكم النبي ولا يقبلون حكم النبي ويعرضون عن حكم النبي في أصل ملة ما السبب أنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياماً معدودات وغره في ديمة كفتر قال قد ذكرناها في البقرة نعم تقدم معنا في صورة البقرة أصل هذه المقالة طبعاً قالوا أيام معدودات فصرت هي مقدار معبد العجل لأربعين يوم هذا أحد الأقوال في المسألة وتقدم معنا في ذلك وبعضهم قال سبعة أيام وبعضهم قال ثمانين يوم بعضهم قال يوم في النار وإلى آخر ذلك يعني لهم أقوال الأشهر أنهم عدود أيام العيد قسم 40 يوم يعبدون التي عبدوا فيها العجل تمثل من النار خلص قال ربنا إذا السبب أنهم قال انهم يأبون عن الشريعة ولا يقبلون الشريعة تحاكم لها يعني أنهم ناس يقولون لن تمثل النار إلا أيام معدودة قال ربنا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وغرهم تدرون ما معنى الغرور في الشريعة في اللغة الغرور بالفتح بالضمي الغرور والغرور. الغرور هو الطمع وضع فيما لا يصح أو قل الغرور هو الطمع فيما لا يطمع فيه الميسان يطمع في شيء لا يناله قل هذا مغرور ويطمع في ماذا؟ يطمع أنه يدخل الجنة والنار تمسوا أربعي يوم ويخلق. قال الله عز وجل هذا مغرور غرهم في دينهم ما الذي جعله يغترون هكذا؟ قال ما كانوا يفترون ركز وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون يعني الذي افتروه هو الذي غرهم هنا غرهم. قال يفترون يختلقون ثم قال وفي الذي اختلقوه قولان أحدهم قولهم لم تمثل النار إلا أيام المعدونات قالهم هناك والثاني قولهم نحن أبناء الله واحد وقالوا قتاده ومقاتل هذا أقرب يعني على قول مجاهد الآية فسرة بعضها يعني وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون من قولهم لن تمس النار إلا أيام معدود يعني غرهم هذا على قول قتاده ومقاتل لن تمس النار إلا أنعد وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون قولهم نحن أبناء الله واحبه هنا يا جماعه تتجلى عظمه القران فسبحان من انزل اتدرون معنى الايه يعني ان السبب الذي جعل اليهود لا يقبلون التحاكم بالشريعه هو الارجاء خذ من القران هذا. السبب الذي يجعل الانسان لا يقبل الشريعه أنه جيء فهمت؟ الإرجاء هذا إرجيله ولذلك ذلك ربط بين عدم قبول الشريعة والإرجاء واضح لأن الإنسان لما يكون مورج على درجات الإرجاء وتشوفه مثلا واحد يقول ما تقول لا إله إلا الله خلاص ها مهما ارتكبت لا يضرك مثلا هذا غلاد ولا يقولك ما دام قلت لا إله إلا الله أنت تدخل جنة العمل هذا كمان وين مكر هذا يغرك فيجعله يهون من مقام الشريعة ولذلك من أسباب الإعراض عن الشريعة والتحاكم إليها من الحاكمين وكثير من المحكومين هو الإرجاع تشارط الإرجاع في الناس وإذا ما تجد أحد همه الدين يسألك قلت فين الشريعة؟ فين تحكيم الشريعة في مناعي الحياة؟ مش تتكلم فقط على الجانب الإجراء القضائي لا تتكلم في مناعي الحياة لا أحد يسأل ولا مرة واحد التقى قال لك شوف شوف الله والغاية الشريعة لا تحكم. كذا واستبدلوها بقوانين بني علماء ما أحد همه هنا همه شرب كيف حصل مال انتهى الموضوع غالب الناس هكذا إلا من رحم الله عصمه وعلمه تدرون ما السبب ليجعل الناس يستهينون بأن تخلي أمة ميراث متكامل أن يحكم وتأخذ بزبلات الاذهان تقيم على أنها تطور الرقي تدرم السبب الإرجاء أعظم الأسباب التي جعلت الناس يزهدون في تحكيم الشريعة والتحاكم إليها أن فيهم من الإرجاء ما فيه وهذا في القرآن. القرآن يخبرنا عن اليهود وكما ذكرنا القاعدة كما قال عمر إنما المعنيه أنتم ولذلك احذروا من المرجع فإن أكثر الناس تهوينا من مسائل تحكيم الشريعة وتخفيفا في مسائل تحكيم الشريع ولذلك يخرج عليك من يقول لك لو كان في قوانين صيغه بالكفر قوانين جرم تكفر يهود النصارى راضح تجرم أه الدين تجرم شرائع المسلمين قل لك لو انك تحكمت إليها أنت مسلم هذا مرجع هذا هو يدخل في الآية هذا معنى الآية هذا يغرق قل لك ما دمت أنت تعتقد في قلبك أنه الشريع حق حتى لو تحاكمت من باب الدنيا من باب الغضب من باب الغيرة من باب الأيباب أنت مسلم اللي يجعل الإنسان يستهين بالأحكام والناس يدعون إلى تحكيم التوحيد وهذا لا شك أصل الدين فيستهين في مسائل التحكيم سواء في الفتوى بذلك أو العمل به هو الإرجاء المواحد يصيبه الإرجاء لهالي ويفقد بوصلة الإيمان وتحقيق عنده للسنة يصير الإنسان هذه المسائل ما يعتبرها ولا يتفتنها هذا القرآن يخبرنا ويعلمنا فنسأل الله أن نتأدى بادب الكتاب ثم قال الله تبارك وتعالى قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء قال لسبب نزولها ثلاثة أقوال أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح مك ووعد أمته ملكة ثالثة والروم قال المنافقون واليهود هيات هيات. فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس وأنس بن مالك. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل ملك ثالثة والروم في أمته فنزلت هذه الآية حكاه وقتد والثالث أن اليهود قالوا والله لا نطيع نعم طبعا هذا ذكرناه نحن الآن وجها طيب سأل نزول قولا قال فأما التفسير قال الخليل وسيبويه وجميع النحويين الموثق بعلم اللهم يا الله ومعنى مالك الملك أنه بيده يؤتيه من يشاء تؤتي الملك من تشاء في هذا الملك قولا أحدهم النبوة الملك المرض النبوة قال ابن جبير المجايد وقال مقاتل تؤتي الملك من تشاء يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أغمتها وتنزع الملك ممن تشاء يعني فارس والروم وتعز من تشاء يعني محمدا اللهم صل الله عليه وسلم وتذل من تشاء فارس والروم يعني هذا في معنى الآية قال وبماذا يكون هذا العز والذل وماذا يكون هذا العز والذل طيب كان يجوز لي كذلك نعم ظلم تجاوزنا آية، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ إيش كذلت؟ نعم صحيح، صحيح صحيح. طيب فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبتهم لا يغنمون؟ إيه نعم هذه الآية. فكيف إذا جمعناهم؟ معناه قال فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم أي لجزاء يوم أو لحساب يوم؟ وقيل الذي معنا فيه. فكيف إذا جمعناهم ليوم قيل في يوم لا ريب فيه طبعا هذه لا من اختصاص تكون فيها المعنى العلية جمعناهم لأجل ذلك اليوم وهذا اليوم هنا ذكر ليوم هكذا يعني منكرا مع التنوين للتهويل والتعظيم أنه يوم عظيم نكر اليوم للتهويل والتعظيم وقاعدة كما قلنا التنكير قد يكون للتحقير تحقير الشيء فتنكره تعظم الشيء فتنكره قال ربنا لا ريب فيه يعني لا ريب فيه يعني لا شك فيه ولا شك هذا يوم القيامة ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هم لا يظلمون سبحانه وتعالى طيب, طيب هنا فيها عظم هذه فيها عظم الإرجاء إخواني كبدعة الخارجي مشكلة ومشكلة فهم أكثر منها قصد إذا نظرت في المشكلة بين الخوارج وال تجد أن ابن عباس لما نظر الخوارج نظرهم بالفهم، الخوارج أكثر من كون من سوء الفهم، في فيحتاجون إلى مقويات الفهم، المرجية كثير من عنده سوء قصد، شهو صعب شهو خفي، شهو ليس معناه نساء وكذا لا الشهو الخفية يعني يعني يكون الإنسان عنده نوع من أنواع الترخس يريد أمر ميسور لنفسه أو لغيره. لذلك المرجئة السلف نعم نظرهم بالفهم وردوا عليه وكذلك بالمواعظ المرجئ يحتاج موعظة أن تعظم الله عز وجله في قلبه وتذكره بهذا اليوم العظيم يوم يج يجتمع الناس ويقوم الناس لرب العالمين ولذلك هنا القرآن يعلمنا هذا الباب هؤلاء مرجئة سبب عدم قبولهم بالشريعة والتحاك لها ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترونه بعد الصلة يختلقونه وهو قول نحن أبناء الله واحباؤه نبقى في أربعين يوم عبادة العيش ونخرج ويبقى فيها غيرنا فقال ربنا فكيف فهذه فأسين فيها كيف هذه استفهاميه ويسموها كيف الإبطالية شو معنى الابطاليه يعني تبطل الغرور وبعضهم يسميه كيف التهويلية يعني ماذواع جيت تهول له أمر كيف لو كذا وكذا فيتهول له الأمر تعظمه يعني ما يكون ما ما يكون منتظره مما سيحل به أو يحل به إن هو مات عليه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ذكر المرجي هذه الآن أي واحد مرجي في أمور الشريعة وفي تحكيمها وقولت الأمور لباس كفر دون كفر ابن عباس قال ونزل على العلمانية إجراءات الكفرية فقلوا إشكاليتك إشكاليت بوارث إشكاليت استعظم رب العالمين ووفيت كل نفس ما كسبت من خير وشر وهم لا يظلمون ثم جاء قوله قل الله مالك الملك على ما تقدم الشر هنا قال قال المصنف وبماذا يكون هذا العز والذل في ثلاثة أقول حجم العز بالنصر والذل بالقهر والثاني العز بالغنى والذل بالفقر والثالث العز بالطاع والذل بالمعصي قولوا تعالى بيدك الخير بيدك الخير سبحانه وتعالى هذه على ظاهرها لا نقول بقدراتك وبنعمتك ما في التأويل من اهل التحريف بل هي على ظاهرها فبيده سبحانه والخير تبارك الذي بيده الملك وهو بيده الخير سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وهو الواسع العليم ذو الفضل العظيم قال بيدك الخير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل قال المصنف تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل قال تدخل ما نقصت من هذا في هذا قال ابن عباس ومجاهد ما ينقص بالأحد ما يدخل في الآخر وقوله تعالى وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي قال في معنى, هذه في معنى الآية ثلاثة اقوال أحدها أنه إخراج الإنسان حيا من النطفة وهي ميتة وإخراج النطفة من الإنسان وكذلك إخراج الفرخ من البيضة وإخراج البيضة من الطائر هذا قوله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وابن جبير والجمهور والثاني أنه إخراج المؤمن الحي بالإيمان من الكافر الميت بالكفر تمام يعني يخرج الله تبارك وتعالى من الكافر هو ميت بالكفر يخرج من ظاهره مؤمنا ويخرج من المؤمن الحي بالإيمان كافرا سبحانه وتعالى روى نحو هذا القول الضحاك بن عباس وقول الحسن وعطاء والثالث أنه إخراج السنب للحية من الحبة الميتة والنخلة الحية من النواة الميتة والنواة الميتة من النخلة الحية قاله السندي قال وترزق من تشاء بغير حساب قال بغير تقتير واضح بغير تقتير سبحانه وتعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج الحية من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ثم قال الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال في سبب نزولها أربعة أقوى أحدها أن عبادة بن الصامد كان له حلفاء من اليهود فقال يوم الأحزاب يا رسول الله إن معي خمسمائة من اليهود وقد رأيت أن أستظهر بهم على العدو فنزلت هذه الآية رواه الضحاك عن ابن عباس والثاني أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين كانوا يتولون اليهود ويأتونهم بالأخبار يرجون لهم الظفر على النبي صلى الله عليه وسلم فنهى الله المؤمنين عن مثل فعلهم رواه أبو صالح عن ابن عباس والثالث أن قوما من اليهود كانوا يباطنونها نفرا من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم فنهاهم من المسلمين عن ذلك يعني يجالسونهم في المجالس الخاصة يعني وكان قصد اليهود أن يفتنوهم فالمسلمون نهوا إخوانهم عن الجلوس معهم وقالوا اجتنبوا هؤلاء اليهود فأبوا فنزلت هذه الآية روية عن ابن عباس هذا تفسير الطبع والرابع أنها نزلت في حاطب نبي بلتع وغيره رضي الله عنه كانوا يظهرون المودة لكفار مكة فنهى الله تعالى عن ذلك وهذا قول مقاتل ابن سليمان وبن يعني مقاتل ابن نعم هذه أربعة أقوال في الآية قال فأما التفسير معنى قوله من دون المؤمنين يعني لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون, من دون المؤمنين طبعا هذا نهي لا يتخذ المؤمنون واضح. هذا نهي لذلك جزم فعل المضارعون لكن جسمه مقدر الانتقاء الساكنين لا يتخذ المؤمنون فقيل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الأولياء جمع وليهم والولي هو الناصر الحبيب والقريب المؤمن المؤمنون يتخذ الكافر وليا أي أن يتخذه قريبا وحبيبا ونصرا لأن أصل الولاء الحب والنصر والقرب فالمؤمنون لا يتخذ الكافر ولي لا يعني لا يتخذ قريبا يهتم به اتمام القريب يعني وباطنه بالمجالس الخاصة واصراره ولا يتخذ, ولا يتخذ وليا يعني محبا له ولا نصيرا معينا له هذا أصل الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليا قال لا يجعل المؤمن ولا من هو غير مؤمن أي لا يتناول ولا يتمن مكان دون مكان مؤمن ومعنى فليس من الله في شيء يعني ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء أي فالله بريء منه فالله بريء منه هذا طبعا براءة تكون من كافر نقال قال فليس من الله في شيء هذه براءة تامة ولا تكون إلا من كافر ومن يفعل ذلك فليس من الله شوف فليس هذه ليس الفاء ربطت الجواب ومن يفعل ذلك إشارة إلى ماذا إلى مواله الكافرين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء يعني ليس له أي ولا يتقع له من الله إن من ولاية الله وإذا قال في وليس له من الله في شيء يعني في يسير ليس له ولا لا يقع له ولاية من الله وهذا لا تكون إلا في الكفر. طيب هذه الولاية كانت على الدين تحمل على الكفر وضع تحمل على ولاية الكفر أن يتولى في دينه بالنصرى بالمحبة وبالقرب على دينه قال إلا أن تتقوا منهم تقا هذه استثناء إلا تتق منهم تقى قال مجاي مصنعة إلا مصانعة في الدنيا وقال أبو العالية التقى باللسان لا بالعمل وقرأ إلا تتق منهم تقيا. قال فسط والتقية رخصة وليست بعزيمة تقية رخصة ما المقصود بالتقية هنا التقية هنا فسر التفسيرين إذا فهمت أنها المدارات لا المدهنة. المدارات هي عدم إظهار العداوة هي عدم إضارع نعم مع مع المفارقة في دينه أن تفرق في دين ولا تذر نوع داوتش العداوة له يعني وهذا يتسمى المدارج ويرخصه و... وتطلق التقيه على الإكراه نعم ولذا قال هنا قال الإمام أحمد رضوان الله عليه وقد قيل إن قد قيل له يعني إن عرتك على السيف تجيب فقال الإمام لا وقال إذا أجاب العالم تقيتا والجاهل بجهل فمتى يتبين الحق ونك أن يريد التقيان إكراها أن يجيب ظاهرا لكن قلبه لم مطمئن بالإمام قالوا سنشرح معنا هذا المعنى في النحل عند قوله تعالى إلا من أكره إن شاء الله إذن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتق منهم تقى ابن عباس إش يقول رضي الله عنه وارضاه يقول لها الله المؤمنين أن يناطفوا الكفار ويتخذوهم وليجة الوليجة هو المجلس الخاص يعني الآن الناس في مع الكافر في إفراط وتفريط خلينا في التفريط خلينا الآن على عن التفريط لأن الآية تنهى عن موالاة الكفر. فكون إنسان قد يكون مضطرا لبعض التعامل ظاهرا هذا لا يخوله أن يجعل مجالسه الخاصة من غير ضرورة للكفر يعني كافر لا تشعر اسمعه من غير ضرورة هذا الأصل أن تفارقه فإذلك إذا جلست معه لابد أن يكون مصانع في الدنيا يعني في أمر بينك وبينه إذا لم يكن يكون دعوة له وتذكير وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فابن عباس يقولنا الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذو ولي من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين يعني كلهم من الغلبة قال ابن عباس فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين وذلك قوله الا ان تتقوا منهم تقى خرجه ابن ريحاته في تفسيره فالمعنى ابن عباس يقول اذا هو عند الغلبه تظهر له اللطف فبدأ ما تظهر العداوة تقول لعنة الله عليك ولفيك وكذا فتقول أصلاحك الله داك الله وفقك الله سددك الله أعانك الله على الخير ونحو هذا من الكلام الذي فيه ويخالفون في الدين يعني لا يوفقه لا تصير مدهنة وذكوفة إذا وفقوا للشرك وذلك قول إلا تتق منه متوقع وقال ابن عباس التقية باللسان يعني اللي هي قال من حمل على أمر يتكلم به ومعصية لله فيتكلم به مخافة الناس وقلب مطمئن بالإيمان فإن ذلك لا يضر إنما التقيه باللسان وعنه قال التقاء التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان ولا يبسط يده فيقتل يعني بالعمل ولا إلى اسم فإنه لا عذر له رواه ابن جرير في تفسيره قال الله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه قال ابن عباس يعني من اتخاذ الكافرين اولياء يعني هنا معلمهم جدا يعني ممكن واحد يقول لك لا أنا عندي ولاية لهم لكنه في قلبه يخفي ذلك فهذا محل المؤاخذه إذا أخفى ولايتهم يعني محبة من أو تبدوه يعني باللسان والشوارع يعلمه الله يعني يتعلق به علمنا من علم الله محيط وهذا يلزم منه سبحانه وتعالى أن يحاسبكم عليه راح وقد قال تعالى في قبله ويحذركم الله نفسه وإذا الله لنصير حذرهنا الله تعالى من ذلك إذا قل إن شفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعجزه أن يعلم ما في قلبك يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا يعلمها يعلم سر وأخفى فإن أنت أخفيت محبة للكافرين أو أسررت مودة للزنادقة والمرتدين أو كان في نفسك علقة وصرف إليهم الله يعلمه ولو لم يظهر على جوارحك ولساك الله يعلمه ومحل المؤاخذة فهمت؟ يعني هذا القلب لابد أن يكون لله عز وجل وضع لابد أن يكون لله تبارك وتعالى طيب نواصل إن شاء الله وجال. قال الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. قال وفي كيفية وجود العمل وجان. أحدهما وجود مكتوبا في الكتاب والثاني وجود الجزاء عليه. قال وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمادا بعيدا قال والأماد غاية الأجل. ويحذركم الله نفسه. الله رؤوف بالعباد. لا والله رؤوف بالعباد سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة تجد كل نفس شوف العمومات كل نفس ما في استثناء تجد ما اسم موصول يعني كل ما عملت هنا أو مصدرية يعني الذي يعني تكون مسبوكة بمصدر يعني يعني كانوا قال يوم تجد كل نفس عملها من خير محضرة من للتنصيص والنعوم أي خير محضرة تجده محضر قلنا إما محضر في الكتاب مكتوب وإما مجزية عليه وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه امدا بعيدا الأمد هو الأجل يعني, يعني تكون بينه وبينه مسافة طويلة كبعد المشرقين ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال بسبب نزولها أربعة أقوال أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قريش وقد نصب أصنامهم يسجدون لها فقال يا معشر قريش لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم فقالوا يا محمد إنما نعبد هذه حبا لله شكرا الواسطة ليقربون إلى الله زلفا فنزلت هذه الايه يعني عندهم تأوي قال أصلا هذه الأصنام على عقيدة يعني عندهم أن حلت فيها أرواح وكذا طبعاً هي أصل العقيدة جاء بعمر بن لعيب من الشام والشام كان فيها فلاسفة فهذه أصل فكرة فلسفية قصة حلول الأرواح طبعا طبعاً فكرة فلسفية شيطانية أنه الأرواح تحل في النصب التماثيل فالهم الشاهد كان يقول عنه أصلاً أنه نعبد حبا لله إحنا عندنا محبة لله شوف ما نعبدهم إلا اللي يقربون إلى الله زلفاً فغزلت هذه الآية نقول إن كنتم تحبون الله فاتبعون اتبعوا طريقة في وخلاص الإيمان لله وحده. رضى حكرا بن عباس والثاني أن اليهود قالوا نحن أبناء الله وحباؤه فنزلت هذه الآية فعرضها النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليهم فلم يقبلوها رواه صالح بن عباس والثالث أن ناسا قالوا إننا نحب ربنا حبا شديدا فأحب الله أن يجعل لحبه علما يعني علامه فأنزل هذه الآية قال الحسن بن جريج والرابع ان نصارى نجران إنما قالوا إنما نقول هذا في عيسى حبا لله وتعظيما له يعني ذا المتأولين نقول عيسى إله ابن الله نحب الله محبة لله شو شو فنزلت هذه الآية ذكر ابن أسحاق محمد بن جعفر ابن الزبير هذا في تفسير الطبري قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول هذه المحبه الحقيقيه قل اطيعوا الله والرسول قال في سبب نزولها ثلاثه أقوى أحد ان عبد الله بن ابي قال لاصحابي ان محمدا يجعل طاعته كطاعة الله شوف الشبوات يقول ويامرنا ان نحبه كما احبت النصارى عيسى بن مريم فنزلت هذه الايه هذا قول ابن عباس والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود إلى الإسلام فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أشد منه حبا لله مما تدعون إليه فنزلت قل إن كنتم تحبون الله ونزلت هذه الآية قاله مقاتل والثالث معتبار السياق يعني أنها نزلت في نصارى نجرا إذن قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا أي عن طاعة الله ورسوله بأن أبوا ولم يقبلوا فإن الله لا يحب الكافرين الله أكبر يعني هم كفار اذا اجملت ما كنت يعني على التوحيد مطيعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فاخترعت عباده من نفسك قلنا عبد الله كما اريد على اهواء قلنا اعملها لله عز وجل محبه لله فالله عز وجل لا يحب الكافرين سمعه. اختار عباده شركيه ولو قال تقرب وتزلف بها الى الله لا ينفعه قصده اذا كربنا سماه ما قال فان الله لا يحبه قال فإن الله لا يحب الكافرين واضح نعم هذا مطلق وذلك الجملة الله لا يحب الكافرين لم يأتي الذين كفروا تابه الله لا يحب الكافرين هذه جملة اسمية طبعا فإن الله لا يحب الكافرين جمله اسمية فتتح عبد ليس الجملة اسمية تدل على الثبات قاعدة مستمرة يعني ما فيها سيرة في الخبر وظيفة هنا الله لا يحب الكافرين في كل مطلق في كل وقت كل آن وكل زمان وكل كان في الدنيا الله لا يحبه الزوجه فان الله لا يحبه الكافرين طبعا اذا هم تابوا يحبهم يحب التائبين سبحانه قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الله يحب التوابين وأعظم من يتوب منهم من الشرك الله يحبه يحب التوابين الله اشد فرحا بتوبة العبد إلى آخر إلى خيره فالله يفرح بتوبته ويحب توبته جل جلاله. أما وهو كافر ولو قال أنا احب الله فإذا ما أن النصارى قلوا محبة لله محبة للمسيح الصوفية قلت محبة الأولياء ومحبة أولياء محبة لله قالوا البيت هذا الرافضة يقولوا محبة آل البيت محبة لله محبة لعلي وفاطمة رضي الله عنه جميعا هي محبة لله وهكذا يغلون بهم بالشرك فإن الله يحب الكافر القصود الفاسدة في الإبادة او الأعمال الفاسدة في العبادة بالشرك لا تنفع المقاصد الحسنة قولك أنه الله ونعيز الاصنام ويطوف بالأولياء ونحو ذلك محبة لله لأن الله يحب هؤلاء فنحن نحبه من أعبه ومحبته محبة لله هذا الشرك شرك بالله عز وجل فهمت القضية لذلك التزام طاعة الله ورسوله في التوحيد في السنة في الاتباع هو الذي يوجب لك محبة الله وهو علامة صدق محبة الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل الله والرسول بعد ذلك قل الله والرسول فإن تولوا الله يحب الكافرين لك هذا القدر الله تعالى أعلى وأعلم وصل الله وسلم على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين وجزاكم ربي خيرا